الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن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 أخذناهم سخرياً أم زاوت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار الأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون أولئكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونبخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائك استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبر. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد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 يوم الدين. قال رب فأضرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لا أغضنهم أجمعين إلا عبادك منهم. مخلصين قال فالحق والحق اقول لاملا ان جهنما منك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين